أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهدا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا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 وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 فيها أحقابا لا بثينة فيها أحقاً، لا يضقون فيها بردهم ولا شراباً، إلا حميم وغسقة جزاؤهم فاق، إنهم كانوا لا يرجون حساباً.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 وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كلابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ